أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أهلكنا القرون من طبلكم لما ظلموا جاءتهم رسولهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا. كذلك نجزي القوم المجرمين. ثمّ جعلناكم خلاء ففي الأرض من بعدهم من بعدهم لنظر كيف تعملون وإذا تتل عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقائنا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 فَقَدْ ظَلَمْتُ فيكم عُمرا من طغله أفلا تعقلون فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته انه لا يفلح المجرمون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 إذا كوات في الفلك وجرين بهم وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاهم وجاهم الموج من كل مكان وظنوا, وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله, دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجيتنا من هذه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 بما كنتم تعملون